بسم الله الرحمن الرحيم يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا عجيب يا الله يا مجيب يا الله يا رؤوف يا الله يا معروف يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعال يا الله <سؤال> يا رعمن يا الله يا رحيم يا الله يا حليم يا الله يا عليم يا الله يا كريم يا الله يا جليل يا الله يا مجيد يا الله يا حكيم يا الله يا مقتدر يا الله يا غفور يا الله يا غفار يا الله يا مبدئ يا الله يا رافع يا الله يا شكور يا الله يا خبير يا الله يا بصير يا الله يا سميع يا الله يا اول يا الله يا اخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا مرج يا الله يا مصور يا مصور يا الله يا جبار يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا مذل يا الله يا قوي يا الله يا شهيد يا الله يا معطي يا الله يا مانع يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا وكيل يا الله يا كفيل يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله يا فتاح يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآلِه وأصحابِه أجمعين. بِرَحْمَاتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ